بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأخصوا العدة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 114. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 115. ذلك أمر الله أنزله إليكم 116. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا 117. من حيث سكنتم وجيكم ولا تضارهن لتضيق عليهم وإن كن أُولَات حَمْلٍ فأنفقوا عليهم حتى يضعن حمله فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف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 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ اتَّخَذَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا